قل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أنزل علينا وَمَا أُنْزِلَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ஜலி وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ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 ومن يبتغ غير الاسلام دين فالهي يقبل من غوا وغف في الاخره من الخاسرين كيف يهدى الله قوم من كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاء والله لا يهد القوم وعادمين اولئك جزاؤهم ان نعلى جمل اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله إِنَّ اللَّغِينَ كَثُرَ بَعْدَ إِيمَانِ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمُ الْأَرْضُ لَهَا بَعْثٌ وَلَا يُفْتَدَى وما லுமுல